بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشهر الأنبياء والمصرين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المصنف رحمه الله أن يخرجه من الحج أن يشترط في وجود قطع يد السارع أن يكون الشيء المصروق قد أخرجه من الحد وهذا الشر يتعلق لركم الفعل والأخذ فقد تقدم معنا أن السرقة تقوم على سارق وشيء مسروق وفعل للسرقة فهذه ثلاثة عركان ذكرها العلماء رحمه الله والأئمة في تحقق ما هي السرقة فلو وجد السارق ولم يوجد المسروق ولم يوجد الفعل لم تقع السرقة ولو وجد السارق ووجد الشيء المسروق ولم يوجد الفعل لم تقع السارقة إذا لا بد من الثلاثة العشاء فأما السارق فقد تقدم الشروط التي ينبغي توفرها فيه حتى نحكم بقطع يدي وأما الشيء المسروق فقد تقدم أنه يشترض أن يكون قد بلغ النصار وأن يكون مالا محترما إلى غير ذلك ما تقدمت الإشارة إليه شرع المصنف رحمه الله بهذا الشر في فعل السرقة وفعل السرقة يقوم على أمرين الأمر الأول ما يسميه العلماء الأخذ والأمر الثاني أن يكون الأخذ من الحذ إذا بد من وجود الأخذ والإخراج إذا كان الشيء موجودا في مكان محرز فيه وثانيا أن يكون هذا الأخذ من الحذ وعلى هذا فإنه يتحقق بهذين الوصفين شرط فعل السرق المعتبر إذن نابد من الأخ قالوا فلو أنه جمع المتاع فإنه لا يصف بكونه آخذا إلا إذا انتقل به. ولو أنه كما ذكرنا بلع المشروع فإنه عند طائفة من علماء لا يهتبر آخذا له إلا إذا خرج فإذا لابد من وجود الفعل وهو الأخذ وهذا الأخذ يشترض أن يكون من الحرز فلو أنه أخذ من غير حرز فلا قطع ومن هنا نصف مصلف رحمه الله عن الشراط الحرز أصل الحرز في لغة العرب الحصن وهذا حرز للمال أي شيء يحفظ به والحرز من قسم الأقسمين القسم الأول الحرز بالمكان والقسم الثاني الحرز بالحافظ والمراقب فأما حرز المكان فهو أن يكون المكان ممتمعا ولا يحب لأحد أن يدخل فيه إلا بالإذن فكل مكان انطبقا عليه هذه الصفة فهو حز فمثلا البيوت تعتبر حزا لأنه لا يجوج لأحد أن يدخل بيته أحد إلا بإذن ولأنها تحفظ ما بداخلها وإذا قلت إن البيت حز فإنه لو دخل وأخذ شيئا من البيت مثل أن يأخذ طاولة يأخذ أواني أوعية ثم يخرج بهذا وسارة لأننا نعتبر البيت حزما ومن هنا فرز المكان أن يكون حافظا فيه ولا فيه ولا يمكن لأحد أن يدخل فيه إلا بالإذن يسمى هذا البيوت والشقر أي كما يقول المتقدمون الدور ويسمى أيضا في زماننا الصراديق والخزائم والأحواش المحصنة والأسوار المغلقة لكن لا يستطيع أحد يدخلها إلا بإحتيال وكل شيء محصن محفوظ من الأبنية فإنه حز وعلى هذا فإن أي دناع منع الغير من الدخول فيه أو لا يتمكن الغير من الدخول فيه إلا بإذن فإنه حز ثم هناك أحراج يمكن نقلة مثل الصناديق تعتبر حفز مكان والخزائم تعتبر حفز مكان هذا النوع الأول أو قصة الأول من الحز القصة الثانية من الحز الحز بالحافظ وهو أن يكون المال له عين تراقبه كالإذن معها الرائم والغنم والبقر معها الرائم الذي يحفظها لإذن الله الزوجين فحرز الحافظ يكون للشيء الذي لا يشترض في الدخول في إذن مثلا المسجد فلو شخص سرق من المسجد شيئا يساوي النصار لن نقطع يده إلا إذا كان محرزا بحارس أو أمين أو مراقب أو سرقه من تحت الشخص ولذلك صفوان رضي الله عنه قطعت يد سارقه لأن صفوان وضع الرداء تحته وسرق السارق ورداء صفوان من تحت رأسه ولو أنه نام والرداء تحته ثم انقلب عنه فلم يستح تحته وجاء السارق وآخذ لم تقطع يد السارق لأن المسجد ليس في حج المكان إذ فيه الإنسان من دون إمن فالأناكن العامة الحداء المتنزهات لا تعتبر حظا إلا إذا كان عليها رقيب أو حارس وثمت السرقة باستغفال هذا الرقيب والحارس أخذت خفية فحينئذ يحكم بكونها سرقة وفرق العلماء رحمه الله بين هذين بتفريق الشر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن السمر من النخل لو ان شخصا جدا من فوق النخلة عرجونا فانه لا تقطع يده واننا عليه ضمان هذا العرجون بمثله ثم يعاقب وضي النبي صلى الله هذا الحكم وقال من اكل منه دون خبنة دون ان يحملنا او شيئا فلا قطعا عليه ومن أخذ يعني الكمر بعد أن يؤويه الجريم ما يعدل ثمنا لجني قطعة فاعتبر عليه الصلاة والسلام البسان من حيث الأصل ليس حزا لأن الغالب أنه يمكن دخوله والأخذ منه وأدن عليه الصلاة والسلام لمن نرى البسان فأكل منه دون أن يحمل معه وأنه لا عليه إذن الأصل عندنا أن الحفظ يكون على هذين الوجهين إما أن يكون الحفظ بالمكان وهو كما ذكر العلماء أن يكون معدًا لحفظ الأشياء أن يكون معدًا لحفظ الأشياء مثل الصناديق ومثل الأحوشة والأسجر المغلقة على ما فيها وأن لا يستطيع أحد أن يدخل فيها إلا بإذن فهذه إذا, إذا تحقق هذا المرصان فإنها أمكن تعتبر حفظا لما فيها فإذا كسر أغلاقها مثلا جاء إلى دكان الدكان اعتبر حفظ فلو أنه جاء وكسر باب الدكان وأخذ ما بداخل الدكان او اشتال على قفل الدكان فكسره ثم رفعه ودخل او جاء الى الزجاج المحل فكسر او احتام حتى قص من الزجاج فاستطاع ان يفتح الباب ثم يدخل بخيله فانه قد دخل الى مان في حفزه وهكذا لو انه جاء الى بقالة وهي مغلقة وموصد اقوابها فكسر اقصالها أو احتال عن الدخول عليها من الأبوال التي تكون في الظهر بعيدة عن عائلة الناس. فدخل منها بكسر الأغلاق أو كسر تلك الأبوال أو الاحتيال على النوافذ برفعها والدخول فيها فقد دخل من السلس إذن هذه الأمثلة المبنية المعدلة للحفظ هذا أول شيء وثانياً التي لا يدخل إليها إلا بإذن تعتبر شبز مكان يبقى السؤال لو كان المكان شبزاً ولكنه لا يدخل إلا بإذن وفتح بابه فهل حكمه أثناء غلق الباب كحكمه إذا فتح بابه والعكس يعني مثلاً نقول إن الشبق حز الشقة اذا كان بابها مغلق واحتال على الباب ودخل وصرق منها فهو لكن لو انه جاء ووجد باب الشقة مفتوحا فانسمنا خفية ودخل فهل هو سارق وجاء للغلماء رحمه الله منهم من, من اعتبر دخوله واشتياله بالدخول دون ان يشعر به اهل المحل انه سرق ويعتبر من الشرس ويستوي عند هؤلاء أن يكون الباب مفتوحا أو يكون الباب مغلقا في الأمكنة المعدة للشرس ومن أهل العلم رحمه الله من قال إذا كان الباب مفتوحا فالضمان على أهل فالمنضغ على أهل البيت أن يراقبوا وأن يجعلوا أحدا يراقب ومن هنا إذا دخل قطعة والمدى المذهب الذي يقول بوجوب القطع يقول إن هذه الأماكن في حتى ولو كانت أبوابها مفتوحة لا يستطيع أحد أن يدخل إلا بإذن وحينئذ العرف جار بكونها حرزا ولا يدخل إليها إلا بإذن النوع الثاني من الحرز الحرز بالحاطر والمرض به الحارس ومن يوضع لمراقبة الأموال فالأشياء التي تحفظ بالرقيب إذا عدلنا القوة في المكان أو كان الشيء في غير موضع هو حد فإنه يحفظ بالرقيب مثلا الإذن البكر غلم هذه تحفظ بالرقيب الأسواق المفتوحة تحفظ بالحراس فلو وقعت السرقة في حال عدم وجود حارس فإنها ليست بسرقة لأنها ليست ليس ليست هناك من يحفظها والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الحذ وهذا أصل يدل على وجود الحذ للنام ومفهم من كونه عليه الصلاة والسلام يأمر بالقطع إذا وضع المال فيه إذا وضع التمر في الجريل ولا يأمر بالقطع إذا أخذ من غير الجريل أن هناك فرق بين المسابتين وأن الأمر راجع إلى حفظ النار وأنه متى ما كان النار سائدا أو كانت الأموال من جنس لا يكون في, في الضرار والفياشي ونحو ذلك فحفظها بحارسها والرقيب عليها بحارسها والرقيب عليها فإذا وجد الحارس وسرقت أثناء وجود حارس إنها سرقة وأما إذا أخذت دون أن يوجد الحارس أو الحارس إنها ليست لسرقة يقول رحمه الله نعم وأن يخرجه من الشر وأن يخرجه الضمير عائد إلى المال من الشرز أي من المكان الذي هو شرز لذلك المال كل مال ننظر فيه إلى شرز نفذه الزهد والشطة لذلك هما الأثنان لهما شرز ناسفهما الذعب والفضة نفسها أيضا حرزها وهي نقود ليس كحرزها وهي مصار وحلي فالحلي مثلا تحفظ في صناديق غير صناديق النقود وتحفظ في الدكاكين في أماكن ليست كأماكن النقود فمثلا المحل لا قد يطر داخل داخل المحل أو الدكان أن يضعها في زجاجة وهذا إذا جيت تبعى أمام الناس في زجاج يصهر لكن نفس الدكان فرز وحفظ لها فالذهب له طريقة يحفظ لها الفضة الذهب والفضة لهم طريقة يحفظ لها البقر اللي هي البهاهم لها طريقة تحفظ لها الأغذية لها طريقة تحفظ الأطعمة الأكسية كلها ينظر فيها إلى حبز مثلها فيقول رحمه الله فإذا رقه من غير حبز فلا قطع الفعل التفريع فإن سرقه سرق المال من غير حبز فلا قطع لأن المبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمر ولا كفر ومن المعلوم أن الثمر فوق رؤوس النخل وقد يدخل للبسلام والبسلام يعتبر مثل السياج فلما أفقط عليه الصلاة والسلام القطع في التمر الذي هو على رؤوس النخل وفي الكثر الذي هو طلع الفحل دل على أنه لا بد من موجود الحديث بدلئ أنه قال بعد أن يؤويه الجريم وقد بلغ ثمر المجن قطعا واشترط عليه الصلاة والسلام الحرز فدل على أنه إذا لم يكن حرز فلا قطع وحرز المال ما العادة حفظه وفيه وحرز المال ما العادة يعني ما جرت العادة بحفظه به هذه المسألة مبنية على قاعدة شرعية تقول العادة محكمة العادة محكمة وهذه القاعدة ذلت عليها نصوص الكتاب ونصوص السنة وأجل العلماء رحمه الله على حجيتها فإن الله تعالى رد عباده إلى العرف والعرف هو العادة فإذا جرت العادة بشيء بين المسلمين حكمنا بهذه العادة ويشترط طبعا دليل الكتاب من أمثلة أدلة الكتاب قولوا تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فرد الأمر إلى العرف وقال تعالى فإنشاكم بمعروف أو تشريح بإحسان فأمر بمعاشرة النساء بما جرى به العرف كذلك أيضا السنة قال صلى الله عليه وسلم خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف فرده إلى العرف وقال الإجمع انعقد على اعتبار القاعدة التي تقول العادة محكمة مجهور علماء على العمل بها ولأن الشرع أطلق في أشياء وردها إلى العرف مثلا قبض الأموان مهار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يخلصه بماذا يفحق فالقبض يختلف في الطعام في المكيلات والموزونات والمعدودات والمضروهات إذا ألشقناها بالطعام فهذا القبض يرجع فيه إلى العفر أشياء الموات قال صلى الله عليه وسلم من أحيى أرضا ميتة باية له يتحقق أشياء الموات نرجع إلى كل أرض بحسبه وكل زمان بحسبه في القديم قد يكون هرس فقط شجرة اعتبر إحيان وفي زماننا في القديم قد يكون الحجر بعضه فوق بعض دون ذناء قد يكون إحيان ولكن في زماننا في المدن الاحياء له طريقة في القرى له طريقة فهذا يدل على أن الشريعة تعتذر العرف يشترض في هذا العرف أولا ألا يكون مصادما للشرع فليس هناك عادة نحتكي إليه إذا صادم ولا ولكن العلماء لهذا أنثلة فلو جرت العادة بمحرم كشرب مثلا المحرمات لا نقول إن العادة محكمة فيجوز شرق من خرمات ومثل ما ذكروا لو جرت العادة بحلق الليحية ما نقول يجوز حلق الليحية لأن العادة جرت بها يشترق أن تصادم الشرق ومن هنا قالوا وليس بالمفيد جميع العيدي بخلف أمر المبدئ المعيدي فإذا كانت العادة بخالف الشرع رددناها وعملنا بالشرق لأن الله يحكم ولا معقب لحكم جدهانه وتعالى ثانياً أن تكون هذه الآجة منضبطة وكذلك أيضا تكون في الغالب أو الأكثر على خلاف عند العلماء فيما هو غالب أو الشاهد أننا نرجع في العابة إلى قول أهل الخضرة فإذا كان المال النصوق من البهائن سألنا أهل البهائن كيف تحفظون بهائنكم فالخضر في القرى ليس كالخضر في المدن قالوا نحن عندنا في بيئاتنا أننا ضعا في الأحوشة وأن من يريد حذب وانا ما يضعا في هذه الأحوشة فوجدنا السرقة النفع من هذا اللكان الذي يعتبر في العادة حذزا من مثل هذا المال كذلك أيضا لو, لو جرت السرقة في السوق فسرق طعاما من سوق الأطعنة نسأل أهل هذا السوق كيف؟ ما هي عادتكم في حذب هذا المال؟ قالوا عادتنا انه اذا المزارع بهذا الطعام دخلته به كذا ونحفظه في كذا نعتد الحرز الذي جرت فيه العاده فيقول رحم الله من العاده من عادته بشرفه يعني ما جرت العاده بشرفه فالحرز نحتكم فيه ولا الركن والعاده ومن هنا قال يختلف اختلاف الزمان والمكان واختلاف الجور والعدل في الأزمنة فإذا كان الزمان زمان عدل فإن أقل حفل حفل وإذا كان الزمان زمان حساد وجور والضرب يحتاج لنا الناس إلى حفل للخريف ولذلك بين العلماء العلم رحمه الله اختلاف باختلاف الأزمنة والأمثنة والأشخاص سنة. ويختلف باختلاف الألوان يختلف باختلاف الأموال يعني الشيء المحفوظ مثلا الشخص يريد أن يحفظ ذهب أو يحفظ فضة ليس كم يريد أن يحفظ الخشب يعني مثلا الآن تاتر الخشب جرت العادة أنه يضع خشبه في داخل أحوشة مغلقة تاتر الحديد يضع الحديد في أحوشة مغلقة تاتر مثلا تاتر المحاس وعصاص والنيفل كل هذه المعادل توضع في داخل أحوشة وتكون حلفا لها جرة العادل هذا لكن تاجر الذهب له طريقة أخرى فهو له دكافين معينة ثم أيضا هذه الدكافين فيها مواضع محصوصة يضع فيها الذهب أو طريقة معينة يضع الذهب فيها عند الأرض من الناس ويضع في عند انتهاء عمله أو من مخاله فإذا نوضع إلى كل عرف بحسبه فقال رحم الله ويختلف باختلاف الأموال أي يختلف بسبب اختلاف نوعية الأموال فعندما التهد مال والفضل مال والطعام مال والبهاء مال والمعاب مال كل شيء له قيمة مال, مال والألدان والبلدان يعني بعض البلدان يكون الحبز فيها يحتاج الى قوة والإمكانيات متوفرة وآلات الحبز موجودة فحينئذا نطالب بحبزة تناسب مع بيئتي مثل لو كان في بيئة ضعيفة وإن لا يقيد فرصية لحفظ الأموال حفظ على قدر السلطاعة بحيث أن نعتبر حز لأن عرفة يتناسب مع هذا الحز فكل بلد وما جرت عادتهم بحزن نال به وعدل السلطان وعدل السلطان إذا كان السلطان عادلا فإن الحز يكون خفيفا وذلك أن الناس إذا أخذوا بالعدل استقامت أمورهم ويحصل عند الناس خوف من الله عز وجل ويأمن الناس بعضهم بعضا لأنهم يحس أن له محل الذي عليه وحينئذ تأمن الناس ولا يلتفت بعضهم إلى مال الآخر أو يشرح لأذيتي والإضرار به والعكس فإنه إذا حصل الجو وكان الزمان الزمان الجو تنافسه ولياذ بالله في الجو فإذا أخرج الناس بسلطة ب سلطان العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض واستقامت عليه أمور الدنيا ولم تستقيم إلا به فإنه تستكد أمورهم ولربما وضع الرجل قماشا على محله وبداخله من المجوهرات والخيرات من الله به عليه ولكن الله عز وجل يصرف النفوس عن الفسائد ويصرف عن الأذية والضرب ولذلك أزمنة الفتنة تنساق النفوس والعياذ بالله فيها إلى الفسات وإلى الأذية وإلى الإضرار وإلى البطش وإلى السوء حتى أن الناس كأنهم قد سلبوا العياذ بالله الأقول فأن الله إذا أراد بقوم فتنة سلبهم فقولهم من عياذ بالله فعافوا وعافت به الشاطين والعياذ بالله وعندها يكون بطن الأرض خير من ظهرها وهذا في أزمنة الجور والظلم ولذلك تجد أهل الجور يتنافسون في الفساد فإذا غلب العدل تنافس الناس بالخير فهم تبع لهذا المؤثر بعد الله سبحانه وتعالى قولهم مأخوذين بالعدل أو مأخوذين بالجور في أجنة الجور يكون الحذر أشد والحذر أقوى وأما في أجنة العدل أن الأمر يكون أخف وإذا لك جاءت كنوز كسره الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو بالمدينه هو باع رضي الله عنه ارضاء في المسجد وحتى ان المسجد اضاء في ظلمه الليل انكسرت نافينه من, نافين من الجواهر والنفائس فلما راها ذكر رضي الله عنه وقال ان اناس قدوا هذا له منا فوضع وضعوا عليها القماش وكان الناس في زمان عمر رضا الله عنه وهو زمان الخلافة الراشدة راضين مطمئنين مأخذين بالعدل ولذلك كان عمر رضا الله عنه في المسجد نحتاج أن يضع في او وكان الرجل يسافر بهذا المال يبحثه قائد المسلمين بالفتش فيرسل ترسا القافلة مليئة بالأنوال مليئة بالمظاهرات ويستطيع الرجل أن حاشى أن يسلق منها ما شاء ويستطيع أن يخبئ منها ما شاء ويستطيع أن يظل منها ما شاء ولكن أدى الله عز وجل إلا أن يكونوا أمنا لأنهم ترضوا في المدرسة النبوة على يد رسول الهدى صلى الله عليه وسلم الذي عرف منذ صغره بالأمانة بأبي وأم صلى الله وسلم عليه وسلم فالعدل العدل يخف به الجور والتعدي على ممناس وننظر وإنه لا ينظر في كل زمان بحسدي وفي كل بكان بحسدي وفي كل مال بحسدي هذه من مسائل الاختلاف مسائل الاختلاف أن يختلف الحكم باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص والأحوال هذه منها مسألة الحبس للأموال وجوره وجوره وجوله إذا كان عدلاً أو كان جائراً نعم وقوته وضأسه إذا كان قويا فإن الناس تهاب وتخاف حتى بلغ بذعضهم من قوته أنهم كانوا إذا رأوا المال المسروقة في زمانه هربوا عنه يبلغ بذعض الولاد إذا أخذ الناس بالقوة والحزن في البصص الصراق والمعكدين على أموال الناس أن الناس بيأخذهم من الخوف والرعب حتى أن الرجل لو رأى آمانا من سوقا فرعا ولربما غير الطريق الذي يسير به فجاء عن بعضهم أنه مر على كيس من الطعام ثم ذهب إلى الوالي وكان معروفا بالحزم فقال له إني وجدت كيسا من الطعام فيه كذا قال ما أدرك من نبيحه حللت فكثت قال لا ولكني تحسسته بأصبعه قال اقطع أصبعه فكان بعضهم طبعا هذا نوع من الإصراف في لكن إذا أخذ الناس بالقوة احتاطوا لأنفسهم فأجملة الجور هي في المساب وأيضا أخذ السلطان الناس بالقوة يكفهم عن أخذ الأموال وحين يذن يكون أي شخص يحفظ المال حتى أن الرجل ربما وضع أبسط الأشياء على ماله كي يحفظ ويعتبر بالعرف قد حفظه وصانه ويعلم الناس أنه محفوظ والأكس بالأكس إذا أصل حفظه من السوساد فإنه لا يغني فيها الأغلاق وربما لا يغني فيها البناء إلا إذا كان على صفة مخصوصة مثلا في بعض المدن يتطور تكثر السرقة حتى يصلح الشخص لو وضع المال داخل دناء لا يكفي ما لم يضع عليه أجهزة تراقب او يستخدم الأشياء الحديثة من أجل حظه أي اعتداء أو الانتباه لأي داخل ومع ذلك تحدث السرقة إذن معنى أنه بد من النظر لكل عرف ولكل بيئة بحسبها فحرز الأبوال والجواهر والقباش في الدور والذكاكين والعمراج وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة قال رحمه الله تعالى فحرز الأبوال لأموال الأثمان من الذهب لا بد من أن يكون في الأغلاق يعني داخل الصندوق المغلقة ووراء الدناء فلو أنه وضع الذهب في صندوق وأبرزه للناس فليس بحد يدخله في بيته يدخله في دكانه ويكون داخل الحد وهو الصندوق ولذلك نحن درى العرف عندنا عن الشخص لو دخل على بائح وعنده أموال يجد صندوقا مخصوصا للأموال ويجد خزنة للدكان وللبطالة وللمتجر فهي في هذه الأموال محفوظة وراء الدور اللي هو البناء داخل الأغلق فلو أنه وضع المال داخل الدكان بدون غلق وفي هذه الحالة لا يختبق حزن فجاء السارق والسرقة ولو انه اخرج الاموال من الصندوق او من الخزنة ووضعها على الطاولة ثم جاء السارق وسرقه لا يعتبر هذا حد ولا يعتبر اخر من حد اذا لابد من امره ان يكون في الاغلاق اللي هي الصناديق المغلقة وراء الجدران يعني في الدور في الدكاكين والجواهر والجواهر كذلك الجواهر لأن الأموال تدعوا النفوس إلى حفظها وجبلت النفوس على حفظها والجواهر كذلك ربما كانت أغلى من الذهب والفضل ومن هنا من كان عنده الناس ما يضعه في بيته إنما يبحث عن مكان أمين يضع في الأنناس ولو يضعه في بيتي ما يضعه في درج مكتبي ولا يضعه مثلا في كيس في غرفته إنما يضعها في مثلا خزمة تحفر هذا المال النفيس او يبقى في صندوق قوي محكم يغلقوا على هذا المال كل مال يحسبه الجواهر يحتاج الى صيانة اكثر من الذهب الفضة في بعض الاحوال وذهب الفضة في بعض الاحيان يحتاج الى صيانة اكثر ومن هنا نبه المسلم باختلاف الاموال وباختلاف الاحوال مال. والقماش والقماش الآن مثلا لو عنده تاجف أقلشة فإنه يضع داخل الدكان ويغلق عليها دكانا فلا بدنا أن تكون في حذر ومغلق عليها نعم في الدور في الدور هذا الحذر الأول نعم والتفاكين والدكاكين تفاكين القماش حذر القماش الذي فيه نعم والعمران والعمران يعني لو كان القماش في داخل المدينة ليس كالقماش خارج المدينة فإذا كان داخل المدينة يكون داخل الدكان وداخل البناء وإذا كان خارج المدينة لا بد أن تبحث عن حبس تحفظه به فلو أنه كانت عنده بصفة دون دكان ليس شي دكان بصفة واحد يسرقه لأنه لا تقطعينه إلا إذا كان هناك رقيق لأنه لا يتكلم على الحبس بالمكان ولا يتكلم عن حبس بالنظر لو كان يمكناش تحت عين الرقيب وجاء وسرق من تحت عين الرقيب انه في هذه الحاله يعتبر سارق نعم وراء الابواب وراء الابواب اذا كانت في بناء تكون وراء الابواب وراء النوافذ المغلقه نعم والاغلاق وثيقا الاغلاق الوثيق وراء الابواب باب الدكان والاغلاق الوثيق اللي هي المخزن فمثلا مقود النحل تُوضع داخل خزمك فلو أن سارقا سرقها من غير خزمة دون حافظ ولا رقيب لها لن تقطع يده لأن هذا إهمال وتسير والإهمال وتسير دوست في الحز الأول شيء وشرك البطل وقدور الباطلاء ولحوهما وراء الشرائج إلى ثالث أسلوق حاليا هنا انتقل إلى النوع الثاني وهو قضية الحرز بالحافظ والحافظ هو الحارس الذي يراقب المال مثل أن يكون في محل فيه مثلا أكسية فيه أغذية أطعنة الأسواق التي فيها الأطعنة مثلا أسواق الحرحب أسواق الخضار أسواق التمر ونحو ذلك هذه حفظها إذا كانت تحت مراقبة الحارس فإذا وجد حارس راقبها وجاء الثارق وسرق فإنه في هذه الحالة قد أخذ للحذ وأما إذا كانت هذه الأشياء موضوعة وبائعها انصرف وتركها وانشغل عنها وتركها فليست في حذ ليست في حذ وحينئذ لا يثبت القطع وحرز الحطب والخشب الحضائر وحرز الحطب والخشب الحضائر جمع الحضيرة وأصوات كل الحيوانات في البهان جرت العاداء من الذي يبيع الحطب والفحن كانت القديمة ضعونا تحت في الحضائر يأتون مثلا بالنخل عراش النخل جديد النخل ويكون منه سيادا على محل البيت فتكون هذا السياج بمثابة السور في البناء مجرد الآدم مثلا هذا يحفظ الحقب والفحم ونحو ذلك وعذر دين المصنف كنوع من الأنواع التي تحفظ بها الأنواع بطريقة غير الطريقة الأولى لأن الطريقة الأولى بالبناء وهذا لا بنا فيه فأذر روحين الله بهذا تمديها على نوع من أنواع الحرب هذه الأشياء ضعيفة بالنسبة للدنى عند جيد تنظر إلى الحدث بالحضائر أخف من الحدث بالدنى مع أنها تكون محكمة وتكون قوية في بعض لا يستطيع أن منها لكن قد يكون الوروج من طريق الحضائر أخف من الوروج عن طريق الدنى ومع هذا تعتبر حضائر حدث إذا جرت العادة أنها تحفظ في مثل هذه الحضائص فلو شرق كيسا من شحن وهذا الكيس تعاد قيمته النصاب وكان من داخل حذب مثله قطع وإلا فلا نعم وشرد الضواج الضير الصيران تحفظ المواشد إذن الله الزوجل طبعا هذا إذا كانت في معاقنها كالإبل والبقر والغنب توضع في الصيران وتحفظ لكن إذا كانت سائنة وراعية فإنها تكون بالراعي إذا كان معها رائيها وحافظها فإنه حرز الله وهذا حرز الحافظ نعم. وحرزها في الغرعة بالراعي نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق في الإبل كما في حديث السنة بالحريسة الجبل ما آواه ما أخذ منها من معطم فما أخذ من المعاطم أخذ من الحذ إذا كانت محفوظة. وما أخذ من الضراري لن يكون عليه رقيب فلم يأخذ من الحذ فلا قطر. لا. طبعا عند الظلماء تصريف المطولات بالنسبة للإبل. إبل إذا رأت والغنم إذا رأت والبقر إذا رأى. كل هذه الذهاب إذا رأت لها طرق مختلفة تارث انت كنت رأى. يعني تسير إلى المرأة وتسرق أثناء شيرها وتارث أن تكون ترعى فتسرق أثناء قيامها بالرعي فالحافظ الذي معها إذا كانت عينه على مجموعها فإنه حذ سواء أخذ من أطرافها او أخذ من وسطها لك المجتمع فيوابه وهو قائم عليها يراقبها في ذي لكن إذا كانت سائرة إلى المرعى فبعض الظلماء يرى القاطرة حزا إذا كان قد أخذ بالفعل لأن الفحل تصير وراه أو أخذ بأصل القاطرة وحفظت سرقة آخرية فيها سرقة يعني اعتدد بالخطة الواحد قلبها إما لو كانت عشر عشتين بأنها تسيء وهي تبع لقائدها وقائدها عينها عليها لكنها تتناوب عينها الأول والثاني والثاني أثناء تناوب عينها على أول هذا السرط وشرق من آخره يقولوا سرقا من شد في هذه الحالة تحت النظر وإذا قمنا تحت النظر ما يشرطا يكون نظر محدد من الكل إنما الكل بمثابة المال الواحد ففي هذه الحالة تقطع يفرقون طبعا في مطولات في كونها من كونها مسروقة من قاطرة الإبل أو قطيع الغنم وقطيع البقر في أثناء النشرية أثناء نشرية أثناء رأيه ونضعه إليها غالبا عاده النظر أن يكون مراقبا لهذا المال لا يكون حارسا ولا حافظا إلا بالمراقبة غالبا يعني في غالب الحال فكل ربما ينفرس نظره لشيء هو يسير فينظر إليها فانفجأ ينظر أمانها حتى الطريق الذي تسير إليه يريد أن ينظر إلى الشمس غابط ما غابط لكن الغالب أن ننظره عليها وعلى هذا إذا وجدت مع الحارس على الصفة المعتبرة من كونه حافظا ومراقبا عليها فإنه إن وقعت السرقة قطع السارق ونعتبر وجود الحارس خذني يا عبد الله نعم تقول رحمه الله ويشترط في ثبوت القطع ان تمتث الشبهه وهذا الشرط سنتكلم عنه ان شاء الله تعالى بس قط السلام عليكم فضيله الشيخ واذر لكم المصوبه والهجر فضيله الشيخ طلب السائل كيف يكون حث السيارات اسابته بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله وصحبه ومن وال. ان بعد ف نحن وضعنا الضابط العلماء رحمهم الله في داب الشركه تكلموا يعني كلاما طويل جدا في مثل تلك الشغل في هذا انهم تكلموا في زمانهم والحج اختلف باختلاف الازمنه والانكنه والاشخاص بالنسبه للسيارات العرف على حسب العرف السيارة من حيث الأصل إذا كانت مثلا موضوعة في كراجها في البيت داخل كراجها مظلق عليها فكسر الغلق ثم عدث بها وشغل السيارة ثم سرقها ثم سارق لذلك قد أخذها من الحج وانطبقت عليه شروط السرقة إنه يصبح إذا كانت في المعرض ومعروضة للبيع ننظر إلى البناء الموجود إذا كانت داخل حوش المعرض فجاء وتسور التحوش واحتال على الدخول للتحوش ثم سرقها في وسائل لأن العدوى بالأخذ من الشز أما إذا كان المعرض مفتوحا والناس تدخل وتخرج فحينئذ يعتبر الحافظ والمراقب فإذا ينظر في أحوال بحسب اختلافها لكن هنا مثألة إذا سرق السيارة يشترط أن تكون سيارة في حد فإذا سرق من السيارة هنا فرق انتبه لهذا بين أن يسرق السيارة بين أن يسرق من السيارة فلو أنه كسر زجاج السيارة وأخذ المسجل منها فهو سالك لأن المسجل المسجل السيارة يحفظ بهذا الغرف العادة أنه محفوظ بغلق باب السيارة وقف الزجاج فإذا تبع على هذا الزجاج وكسر أو احتال بآلات التي تقص من الزجاج ثم سلع أو عدف في مساحة السيارة وقف السيارة حتى فتحها ثم دخل الحافظ حافظ المسجل وانتجعه من المكاني فإنه قد أخذه من حجه أن يسجل مغبوط ومكتصل بالسيارة هذا الرباط مثل حج الأغلاق لأنه موثق ومجبوط وموضوع في السيارة لو سرق مركبة السيارة وكانت تساوي النصاب قطع إذا حسان على غلقها و... لكن لو أن الصاحب لا تركها مفتوحا فجاء هذا وفرحها فحين يجيب نعتبر إجمالا ولا يتحقق في بعناء الحبس والله تعالى أسابكم الله فضيلة الشيء يقول الزائم أشكل علي من أراد أن يصلي في الليل هل يسلم مع المامي في التراويه حتى يكسب قيام ليلة أم يشفع الوترة بركعة حتى يصلي في آخر الليل وتكون صلاة آخر الليل وثرة أسابكم الله الذي يظهر العلم عند الله أن أقوى الأقوال في هذه المثلة أنه يسلم مع الإمام ويصيب فضيلة من قام مع الإمام حتى ينصرف ثم ينتظر إلى آخر الليل يقوم ويأتي بركعة ينقل بها الوتر وذلك أصل في, في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل الوتر ناقضا للوتر والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا في لينا فقوله لا وتران في ليلة يجل على أنه لا يجد للمسلم أن يقتطر على الوترين وهذا يدل على أن الوتر الثاني نقض الوتر الأول ومن هنا يجوز له أن يوتر الوترين من الحاجة ثم يوتر الوتر الأخير بأمن النبي صلى الله عليه وسلم بتأخير الوتر إلى السحر وفعل ذلك عبد الله بن عمر رضا الله عنهم لأنه كان إذا صلى أول الليل قام آخر الليل فصل ركحة نقض به الوتر الأول ثم صلى ما شاء ثم عوثا وهذا هو الأشبث لما فيه من مواحقة السنة أما بعد سلام الإيمان يقوم ونأتي بركات هذا يشوفي إشكال أولا أنهم يدخل وراء الإيمان الدينية مخالفة العجل وفرق بين المخالفة النية فردا ونفسا بين المخالفة صورة الصلاة والمخالفة بصورة الصلاة مؤثرة ولذلك لم يصحح جماهير العلماء والأئمة من السلف رحمه الله حتى على مدى بالأئمة الأربعة لن يصححوا صلاة المغرب وراء العشاء لاختلاف صورة الصلاتين وحينئذ سيدخل بثنائية وراءة فردية فيضطر إلى الجلوس التشهد ولا يعرف في الشرع الجلوس بين ركعتين في ثنائية انما يكون جلوس في آخر الثنائية أو يكون في آخر الوطرية إذا كانت واحدة ثانيا سيستبيح الدعاء بعد ركعة الأولى وهو يعلم أنه سيصلي ركعتين فيستبيح الدعاء فإذا قال قائل إن هذا لمكان المتابعة يقول له إذا يتابع الإمام الحقيقة يسلم مع الإمام وهذا القول اللي بعد السلام لما يأتي بركاته يقول به بعض العلماء والصحيح أنه يسلم مع الإمام تحقيقا للمتابعة وإعماما للأصل وخروجا من المخالفة لأنه يفعل أمورا كما أنه يفعل الأمور لا تعرف في سنة الصلاة الشرعية من الجلوس دين الركعتين و إخداث الدعاء في الركعة الأولى إنما عرف في الشرع القنوط في سنائية بعد الثانية وليس بعد أولى إذا كانت سنائية أو القنوط بعد الأولى كما في الوججز الأول كما في الفجر والثاني كما في الوججز وحينئذ يخرط عن سنة الصلاة فلو قال هذا للمتابعي نقول نعم هذا في فريضة حينما يلزم ولكنه ليس في الملزم وبإمكاني أن يحقق الموافقة للشغل بالتسليم على الإيمان خاصة وعندما يحوز على فضيلة متابعة الإيمان حتى ينصرف الله تعالى الثامن الله فقيلة الشيخ نقول سائل هم إذا قمت في ليالي رمضان منفردا في بيتي يكتب لي قيام ليلة وإذا كانت ذلك فكيف أجمع هذا معقول النبي صلى الله عليه وسلم من قاما على حتى ينصيف كتب له القيام الليلة لأسابق الله فهذا السؤال يعني لا يفتد للإنسان أنه قام لولا إلا إذا استتم القيام ثامنا للليلة هذا ابن السيدة كانت سريدا تحيي الليل مثل عشر الأواخر إذا أحيت هذا الصلاة لكن فضيلة الصلاة مع الأقلين جاء لها استثناء وأراد النسوه السلام أن يكثر المرمومين وراء عمتهم فقال من قام مع إيماني حتى ينصرف ولذلك هذا الحديث المقصود به أن يبقى المرمومون وراء عمتهم مو يأتي إنسان يقول الله في الإيمان أول إيمان ثاني إذا انصرف الأول ونصرفنا معه طيب هل يعرف في جمال نسوه السلام الإيمان إذن الأصل ننظر ماذا قصد الشرع هل قصد الصورة ولا قصد المعنى قصد المعنى وهو أن نقوم على علمه ولا ننصرش عنه وهذا المعنى يقولون الاستنباق المعنى من النص الذي يعود بإلغاء معنى النص بعضا فإذا استمد أخذ عد ظاهر قول من قاما عن إمامي كما هو مقصود الشرء أن تقوم على إمام حتى ينصره إذا قال من قام مع إمامي حتى ينصره خرج مخرج الغالب وهو أن جمال من الغالب فيه من أم إمام واحد وعلى هذا لو جاء يستنبت من هذا النص أنه ينصدف مع الإمام حتى في أول الصرا فإنه سيرغي معنى النص لأنه معنى النص المرابيه تكثير لماذا قام مع إمامه هل جاء هذا الصور والله جاء لمعنى جاء لمعنى وهو الشرص على متابعة الأئمة وهو على الصلاة معهم ومن هنا من قام مع إمام المرابيه أن يقوم إمامه إلى أن ينصره إذا ثبت هذا فإن هذا المعنى موجود في الجماعة وليس موجوداً في الفرق لأن الفرق ليس له إيمان وليس هناك إيمان يريد أن يتابع في كثة الثوابه لأن الصلاة صلاة رافلة ولذلك ورد الطريب فيها بهذا المعنى فإذا صلى في دوته فيه لأراب طيام الليلة إذا كان يريد أن يحصل الفضيلة يصلي مع الجماعة لكن السؤال هل الأفضل ويصلي مع الجماعة أول الليل أول أفضل أنه يصلي في بيته وحده ويخلي آخر الليل الأشبه أن صلاته في بيته إذا كان حافظا للقرآن خاشعا مخلصا ويتأثر ويضبط القرآن ويضبط القرآن حقوقه لا شك أنه أفضل وإذا القمر للعام ترك الجماعة وكان يمر علينا قل نعمة بذلعة هذه والتي ينامون عنها أفضل وهو الذي أمره من مستمع إنما قسم الناس إلى قادر وغير قادر فعامت الناس غلب أحوالهم لا يقدرون أن يقوم السحر وآخر الليل ومن هنا جعل التراويش لهم في أول الليل ولكن قال والتي ينامون عنها أفضل ينامون عنها فهم في حال يعني الحسن وهناك ما هو أحسن وأفضل وأكد هذا النجس السلام بغوري يصلوا في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكسوبة فالأفضل والأكمل أن يصلي في بيته بالصفات التي ذكر معنا يكون قادرا على إحياء الليل بالقرآن آخر الليل بالقرآن قادرا على القيام في آخر الليل أن يكون ذلك أخشع لقلبي وأكثر تأثرا قد يصلي مع جماعة وإنان يسرف القراءة ولا يستطع أن تدبر القرآن كما يمنون ولكنه إذا خلى بربه وخلى في بيته وقرأ القرآن بورك له في قراءة القرآن في بيته وبورك له في نفسه وبورك له حتى في في البيت الذي يقرأ فيه قال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليت عن من صلاته في بيته فإما الله جعل له من صلاته في بيته الخير هذا بالنسبة لمن يقدر أما إذا كان ضعيفا أو كان لا يستطع أن يقوم آخر الليل فيحرص على أن يقوم مع الجماعة هذا هو الأشبث وقول عليه الصلاة والسلام من قاما على إيماني حتى ينظرف له أن يلم في قرارة قلبه أنه يحصل فضيلة لوحدي حتى يكتوى له الأزر بالمياه الله تعالى أهلا أساء الله الشيخ يقول السائل ما هي المدة التي يقصر فيها المسافر ومتى يعتبر المسافر مقيما أساء الله المدة التي يقصر فيها المسافر أن يكون ناوياً للجلوس أقل أربع من أربعة أيام غير يوم الدخول والخروج فإذا نوى أن يجلس أربعة أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج لذيهم هم إثنان من أول وصوله إلى المدينة فلو سافر من مكة إلى غياب وفي نيته أن يجلس السبتة والأحد والإثنين والثلاثة ثم يسافر الأربعة وكان يسافره يوم الجمعة فنكث السبس والأحد والإثمين والثلثاء لزمه الإثمان بوصوله إلى الغيار وحكم حكم مقيم بوصوله وأن إذا قدم إلى الغيار وهو لا يدري كم سيجلس ولا يدري كم المدة فإنه يقصد مدة جلوسه ولو طالب لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك كان ينتظر العين أرسل عيونه وهذا معروف وكانت تبوك ماء من نياه العرب لن تكن مدينة في حالنا اليوم ولا قريبا إنما كانت ماء من مياه العرب ونزل عليه الصلاة والسلام فأرسل عيونه ولا يشك أحد وهذا يعرف الآن سير أنه لا يدري هم سيبقى يوما أو يوميا أو ثلاثا لأنه أرسل عيونه ينظرون جيش بني الأفضل لهم الروم هل عندهم نية لرجل الله صلى الله عليه وسلم أو لا وهذا وقت طويل ولكن الله صلى الله لا يدري قد يكون أرسل عينه ثم يأتيوا العينة اليوم الثانية وقلهم على ما أ أو هم قد خرجوا على موضع كذا ومن المعلوم أن بيها تبوك والشام محاروز ولذلك لم يعلم أنه بالصلم قطعا لم يعلم كم سينقذ وعلى هذا جمهور العلماء والأعين وكلهم يحفظون بهذا الحديث على أنه إذا لم يعلم مدة مقامه أنه يقصر وأن حديث تبوك ليس من التحديث شيء أنه من بعض الظلم من على أنه يقصر صلاة ولو نوار 17 يوم وهذا ليست بالصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم من يكن يعلم المدة التي يمكشها في تبوك لأنه أرسل عينه والعين قد يكيب الخبر اليوم أو بعدين وين أو بعد ثلاثة أو بعد أربعة الحالة الثانية أن يكون ناويا لأقل من أربعة أيام فإنه يقصر ولا بأس ولا حرج أن يصلي الرباعية ولو في منهله لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك كما في الصحيح في قصة الخيف هذا بالنسبة للمدة التي تقصر فيها الصلاة أن يكون تكون أقل من أربعة أيام غير يوم أن تقوم الضروش أو تقوع ويكون لا يعلم المدة التي فيهم كثرة ولذلك ما كفى أنس بن مالك رضا عنك فتش تستر أكثر من ثلاثة أشهر وهو يقصر الصلاة لأنه حدث من الثلاثة وعلى كل الأصل عند جمهور العلماء رحمه الله أن المدة محددة والدليل على التحديث بالأربعة الأيام حديث المهاجرين أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم أن يرقوا بمكة ثلاثة أيام فدلت هذه السنة على أن المسافر ينتقل وكونه مسافرة إلى كونه مقيما بيوم الرابع لأنه رخص لهم ثلاثة أيام وهم قد تركوا مكة لله والمهاجر لا يجزونهم يرجع إلى بلديه بلدي فيقيم بها فلنعجز لهم ثلاثة أيام ومنعوا من اليوم الرابع دل على أن في اليوم الرابع يكونوا في حكم المقيم وعلى هذا فإنه يحدد بهذا القدر من الأيام ويعتبر غير يوم التقوية والخروج فلو كان يسافر يوم الجمعة يصل يوم الجمعة ويسافر يوم الربوع فحينيذن تتحقق المدة لكن لو كان يصل يوم السبس يسافر الربوع فإنها ثلاثة أيام فيقصر فالإدراد في والغاية يدخلوا يوم الخروج حتى تتمحض هذه المدة على ظاهر السنة فأخذ بالله الحمد لله رب العالمين